وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يومٍ ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة